مرد كي إبرتو عندما يقال بالطريقة الدمج قبل قراءة الإنجيل القبطي في الصلاة البسك كي إبرتو كاتك سيوسين إيماس تيسا كرواسيوس تواجيو فانجليو كيريون كتون سيونيمون إيكا تفسو من سوفيا ورسياق سومين eh